يدخلها قبله حتى يفصل ما بين أهل الجنة والنار يكون مسألة الشفاعة في مقامها الأخير قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال مدحظة المزلة عليه شوك ال... عليه كلابيب كشوك السعدان يمر الرجل على قدر عمله هذا يحبو وهذا يكبو وهذا مثل الريح وهذا مثل الخيل وهذا يمشي مشيا وهذا مثل البرق كل بحسب عمله فإذا جاوزه المؤمنون أي الصراط نادوا ربهم ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا أي أنهم يتحدثون عن عصاة المؤمنين الذين في جهنم فيقول رب العزة ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه فيحرم الله صورهم على النار صور من, صور من عادوا ليشفعوا فيدخلون النار فلا تحرقهم النار لأن التحريم هنا تحريم منع أي يمنع الله النار أن تسلط على تلك الجنود فهؤلاء يخرجون من في قلبه مثقال دينار من إيمان فينادون ربهم ربنا لم يبق فيها أحد ممن من أمرتنا به فيقول الله جل وعلا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيخرجون من كان هذا حاله فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن من أمرتنا به فيقول الله جل وعلا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرين فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به قال صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل ذكره شفع شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحم فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي صاروا حمما فيلقون في نهر عندما الجن عند الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل ثم توضع على رقابهم الخواتيم فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه قبل أن يدخلوها يقولون وقد رأوا شيئا من الجنة ربنا أدخلنا الجنة فيقول الله لكم مثله لكم ما رأيتم وعشر أمثاله معه فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أعظم من هذا فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا فيقول الله حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فيدخلون الجنة ويفقه من هذا أنه لا شيء يعدل رضوان الله قال الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل عطية ورضوان من الله أكبر ولم يأتي بعد اسم التفضيل شيء أي والمعنى أكبر من كل أكبر من كل عطية